فإذا جاء وعد ربي جاء له تسكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يوم وَنُفِقًا فِي صُحُورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُونَ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ أَفَأَنْتَ أَنْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن تَخِذُونَ وَلِيًّا مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ <تصفيق> إِنَّا أَتَزْنَا جَهَنَّمَ مَنْ ذَلَّكَ كَافِر